الله في السَّمواتِ وَفِي الأول عَلَ صَِّكُم وَجَحْرَكُم وَيعلملَم مَا تَكْسِبون وَماَا تَتهِم مِن آيةٍ مِن آيَاتِ, آيات رَبّم إلَ إَِّا كَان وَعَنهَا وَِضين فَقَدكَهَمُ بِالحَقِّلَ م جَون ذَنِيحٍّ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّا هُمْ مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَنشَأْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تحتهم من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إنها ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون السماوات والارض كل لللاد كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم يوم القيامه لا ريب في الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل وان النهار يَا أَيُّهَا فوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان بخير وان يمسسك بخير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخضير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن قل إنما هو إله واحد وإنني بليم بلي مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب قُلْ هُمْ مِن مَّن ثَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُم أَيْنَ شركاؤكم الذين كنتم takwa fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbuna ma kunna أن يفطهوه وفي <تصفيق> آلائهم وقالوا Whoa, oh, oh, whoa, oh. whoa. با حتى اذا جاءتهم الساعه فترتم قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من فَذِكْرٌ فِي صَدْرِهِ كَصَدْرٍ عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمُ النَّصْرُ لما في السماء أو سلما في السماء فتأتي